Allah är en, allahu är stort. Ingen har någon förmåga. Allah är en, Allah är stort. Ingen har någon förmåga. Allah är en,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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا واحد يا أحد يا قدوس نسألك تحقيق التوحيد ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا غني يا حميد يا قوي يا عزيز أرزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك يا عليم يا حكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وارزقنا تدبره والعمل به يا حي يا قيوم يا غفور يا غفار اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا رؤوف يا لطيف يا رحيم ارحم أموات المسلمين اللهم انزل عليهم رضوانك ورحمتك ووسع ونور عليهم قبورهم وارفع درجاتهم في المهديين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا شكور يا كريم يا علي يا أعلاء علّم زدنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا بر يا رحيم اللهم نجنا من عذاب الجحيم وبفضلك وكرمك ورحمتك أدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا غني يا شكور يا كريم يا وهاب اقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا واجعلنا ممن اختصيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي يا حميد اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضى وخذ بي ناصيته ما للبر والتقوى وانفع بهم الإسلام والمسلمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بعزتك وعظمتك وقدرتك وقوتك نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ردهم إليك ردا جميلا ووحد قلوبهم على الحق والتقوى يا رب العالمين